والذان يأتيانيا منكم فآذوهما فإن تبوا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنم التوبة على الله للذين يعملون السوء ابي جهاله ثم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 ولا تعذبوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموه الا ان ياتين بفاحشة مبينة واعقرون بالمعروف فان كرهتم فعسى ان يكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا